وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ وَمَا زَلزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ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 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ بِوَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شيئا. ولا يغني إِلَٰهِ أُولِي الْأَوْلِيَاءِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْمٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِي لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا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 ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاهوا العلم بغيا بينهم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 وَإِ الظَّالِ مِنَ بَعْضُهُم أَوْلِ بَعْض واللهَّهُ وَلُمُتَّقين هذا بَصَائِوُ لِنَّاسِ وَهُ دَووَ رَحْمَدُ لِطَوم يُوقِنُود أَمْ حَسِبَ الذي نَجَتَ رَحُ السَّيئَاتِأَ جَعللَهُم كََّ نَمَنُوا عَمِل الصَّالِحَات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 وَمَا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا كِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيَ